وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن كُنْتُمْ مَّبْعُوثِينَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبس